Thank كروا له بالقول كجرب أعظكم لبعض أنتم برأء ما لكم وأنتم لا تشعرون. آمنوا لا من ولترفعوا وتكون فوق صوت الندى ولا تجغر له بالقوة كجغر الضوء. عظيم لبعض أن سبأ أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أن وَاسْتَغْفِرْ عِبَادَ رَبِّكَ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ قَالَ لَهُمْ مَا هَذَا وَلَوَّنَّهُمْ فَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانُوا قَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ولو أنهم فضروا حتى تخرج إلىهم لكان خيرا. اتان ta I anh أَن si bu mâm và Bye. what you این به أَلَّا تَنَافَعْنَ ما وَلَا تَجَمْ سَنْسُ وَلَا Yeah. و yeah. of <laughs> Oh, uh -huh. آه